وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنُقَصًّا عَلَيْهِم بَعْضَ وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن تقلت موازيله فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازيله فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخجنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من الموظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحوا مرأ لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أذنعين ويا وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما هما قل لكما لمن أنصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفق يسكان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم لكما عتلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدوهم مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبتوا بعضكم لبعض عدوا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني اذْمُ قُدّسُوا فِيمَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي فَأَتِيكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَسَكَبَوْا عَنْهَا أُولَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنَظَّمُوا مَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ نُكْزَلَ بِآيَاتِهِ أُولَآئِكَ لَا لُهُمْ نَصِيبُهُمْ من الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أممي قد دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة العنة حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجل الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة يمفيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم لنهار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 وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بطارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وَنَادَى أَصْحَابُ النَّعْرَاءِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدمية فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومين هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ فِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي قَابَطَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ لَآيَاتٍ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 أَوَعَجِبْتُم أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هَؤُلَاءِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا خَوْفًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ قَاهُودا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم من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 وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ رُحِنُوا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْتَ فَذْكُرُوا أَلاَ أَلَّا اللَّهُ نَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتِنَاهُمْ مَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومين الذين استضعفوا لمنامن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عنا من ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين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 ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقمة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إن الله أخذ ما أهلها بالبأساء بالبأساء والضرر إلى علهم يضرغون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا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 أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدئ الذين يريتون لر من بعد أهلها أن لون شاء وصبناهم بذنوبهم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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغنبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أهامنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا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 وما تنقم منا إلا أنا مَنَّ لا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدو في الأرض ويذرك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يولتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوهينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا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 ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والذم آيات مفصلات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 وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر ليك قال لن تريني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُوَمِّنِ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِلِسَانِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وكتبنا له في نلواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامور قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عنايا في الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى اللوح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال بنو أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العزل سنا لغضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك إن ربك من بعدها الغفور الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ للواح وفي نسختها هدى رحمة للذين هم ربي مرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لمهقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ أَلُمَّنْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عليهم ويحرم عليهم الخبائت ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباط نمما وأوحينا إلى موسى باستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تغفر لكم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 فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّا أُمِرُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ كَأَذَنَ رَبُّكَ لَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي أَرْضِ الْأَمَمِ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ويثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقابوا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلتوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِنْ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِيَاتِهِمْ وَأَشَدَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسُوا بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدَنَا أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبَا أُنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا دُرِيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ تِيتَنَا صَالِحَةً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحَةً جَعَلَ لَهُ شِرْكَةً جَعَلَ لَهُ شِرْكَةً فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُ أَمْ أَنْتُمْ صَابِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ مِثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لكم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 والذين تبعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تبعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتلاهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خوذ العفو وامور بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغون فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 هذا بساطر من ربك مودة ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وآصت لعلكم ترحمون والكل ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهل من القول بالغدوة ولا, بالغدو ولا صال ولا صال ولا تكم من الغافلين.